إنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناهنا ما بعد ضواؤه مسسه لا يقولن سيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبا وعملوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تركون. بعض ما يوحى اليك وبائق به صدرك ان يقولوا يقول يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَكْتُوبُوهُ عِنْدَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فعلموا أن ما أنزل بعلم الله فعلموا بعلم الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتان وفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يلخسون 119. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون afman kan en weet شاهد من ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاءٌ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ من ربك ولكن أكثر الناس لا يُ Aan de موسوعه <تصفيق> النابلسي <اللهمين> 119. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يؤمنون ولئلك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرما أنهم في الآخرة هم الأقصون إن الذين آمنوا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 ما نرى كان الا بشرا مر وما نرى كتبع الا الذين هم يا الرّئي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نظنكم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة واتاني رحمة من عين عليكم فاميت عليكم ان 17. لكني أراكم قوما تجهلون أفلا تذكرون؟ ولا الله أعلم بما في أنفسهم 2 انهم مضركون ويصنع الفلك وكلما مضرك We gaan het niet meer over dezelfde reden. We gaan het waar ze op aandelen mee Hoe laat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 وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجرها وموساها إِنَّ ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نور فنادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا ولا تكم سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من وحال فِي الموج الْمَوْجُ من مِنَ الْمُضْرَقِينَ وقيل يا يَأْتِيَهُمْ ماء أقلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واسترت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونازى نوح فقال رب ان ابني من اهلي فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحفظ وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح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 أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلاك وأمهم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنبار أفلا ثاقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزلكم قوة إلى. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتعلوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم من يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قُوَّةً إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 innakulu illadna ka labu anliatina أخذوا أني بريء مما تشركون من دونه أني بريء لا تشرقون من دوني فانكدوني جميعا ثم لا تضيرون tot ziens, we gaan naar de toekomst van de toekomst van de En إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت بي يَسْتَخْلِفُ ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات رب وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لهم ويوم القيامة ألا إن عاذا فاذا كفروا ربه الا بعدا قومه وإلى فهود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه In de هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفرون And her. فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل قُلْ شِئْ أَوْ ظِلًّا وعذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا رحمة منا نجينا صالحين والذين آمنوا معهم في منا ومن خذ. 111. إن ربك هو القوي العزيز 112. الذين ظلموا صيحت فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودك فروا رب لهم الا بعدا لثمود ولقد جاء رسلنا اي قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حني فلما رَأَى أيديهم لا تصلوا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحك بشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتى الد وانعجوز هذا بع لشيخ إن هذا لشيء عجيب. 126. الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالت يا ويلك أألد وأنا عجوز وهذا بل لي شيخ إن هذا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم روّجا الشرا يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواهم يا إبراهيم أعرض عنها لفضيله الدكتور محمد 117. هذا يوم النصيب، 118. وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا ويعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا En قالوا يا نوح انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من 116. لا أحد إلا امرأة مصيبها ما أصابه إن موعده صبح. أليس الصبح بقريب فلما جاء عليها حجرة من سجِيل موضود لا مذين أخوهم شعيبا قال يا قوم One after حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليك توكلت وإليه أني ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أَصَابَ قوم نوح أَوْ قوم هود أَوْ قوم صالح وما قول منكم ببعيد واستغفروا No! ولم قرض Woman ZANG oh. Want ik Wat